خمسة استمع إلى الجمل وضع علامة الترقيم في نهايات الجمل كما في المثالين اهلا وسهلا ما اسمك؟ صباح الخير السلام عليكم كيف حالك؟ هذا قلمي وكيف حالك أنت؟ صباح النور وعليكم السلام شكراً وأنا بخير هذا دفتر هل هذه سبورة؟ إيه هذا قلمك؟ هذه تلميذة